فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الشاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميساقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذوا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 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً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 لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعمروا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ إِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِسُهَا إِنْ لَمْ يَكُلْ <سؤال> لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ السُّلُسَانِ <سؤال> مِمَّا تَرَكُ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِسْرُ حَظِّ الْأُنسَيَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلّ شَيءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللهَ رَحْمَانٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ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 ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ونضوانا وإذا حللتم فاستادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الشدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصط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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا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 فبِمَا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعها ونسوا حظا مما فكروا به ولا تزال تطالع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين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 وعليهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فما تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسانعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شريعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فسبق الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك اِن تَوَلَّوْ فَعَلَمَ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنُوبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيرا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَمْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 قل هل انبئكم بشذر من ذلك مسوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القراضة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترا كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَلَّهُوا عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بُنُو مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّي وَرَبَّكُمْ إِن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 لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشترو ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا شارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم